من قبل أي يأتيكم العذاب بغضه بغضت لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرت على ما فِي في جنب الله وإن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 بلى قد جاءتك اياتي بلى قد جاءتك اياتي فكذبت بها فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين الله